الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب لا تحاول تنكسر لا, لا تزيد الطين طينا الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب لا تحاول تنكسر الان لا تزيد طين طينا الزمن حكمه غريبه تحكم بدرب الصعاب ويكثر من ضيع الفرصة وهي فرصه ثمينا بس في كيف في زمانك يقول الحظ خايب بس يومك nu is het niet meer te zien. Ik niet meer واكسر النفس الحزينة والطريقة اللي تشوفها يرسم الدنيا عجائب مد يدك في طريقة لاني ما تمسك يمينة والطريقة اللي تشوفها يرسم الدنيا عجائب مد يدك في طريقة لين ما تمسك يمينه والطريق اللي تشوفه يرسم الدنيا عجايب مد يدك في طريقه لين ما تمسك يمينه والرفيق طال وقته لا تشكوك كل غايب حجته دايم معاهوله تقول فلاني لا حك أو بغل الحبايب قول غالي, غالي, غالي وكل غالي تكرم العين أهم دينا ولا تكبر بل مصيبة لا حك أو بغل الحبايب قول غالي وكل غالي تكرم العين أهم دينا وكبر الغصين يا ظلام وتصبح اللحظة حزينا والبلا أكبر مصيبة لا تنسى كالجرايب تصبح الدنيا ظلام وتصبح اللحظة حزينا ابتلى عظيم فع لعتاب والحظ لا قشار تركا وترك سنين وقتها لا عادي ينفع لا عتاب ولا طلايب والزمن والحظ لا قشار اتركه وترك سنينه الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب لا تحاول تنكسر له لا تزيد طين طينا الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب لا تحاول يسرنا لا تزيد La طينا لا La الطين طينا La تزيد الطين La لا تزيد La طينا La تزيد الطين La لا تزيد La طينا لا en we zitten